يا جنان يا حنان يا عيونا باتت لنا ساهرا يا ملاما يا أمان يا رحيقا من زهور العطره لن اوفيك شكركا كفايك فالله يجزيكي Quan للت وحرف الميم ترى قصب فني فيداعبني ويؤانس قلبي في الظلام منذلت وحرف الميم ترى قصب فني ويؤانس قلبي في الظلم فيشع النور بعيني آه بعيني وأرطق